يشهد الوجد المصطفى بالزيان ان راعي الخير هو دايما سعيد يشهد الوجد المصطفى بالزيان ان راعي الخير هو دايما سعيد وان اللي يسعدنا الحب الحنان هو هدى الوجد المصفى بالزلال ان راعي الخير هو دايم سعيد وان ليسعى الى الحب الحلوى زيلال ان نار الخير هو دايم سعيد يشهد لوجد النصفه <تصفيق> بالزيلال ان نار الخير هو دايم سعيد وان اللي يسعى الى الحب الحلال هو ارسم العز على عمر مديد واشتبقالك على درب المنال حث سيرك في خطراي السديد واشتبقالك على درب المنال حث سيرك في خطراي السديد يشهد من رب أكيد وأنني يسعى إلى الحب الحلال هو على من رب أكيد صون ذاتك وسعى في وصف الكمال تلتقي باللي تظن أنه بعيد صون ذاتك وسعى في وصف الكمال وارفع كفوفك لبارك ابتهان وحمد الله خلق الكون المجيد وارفع كفوفك لبارك ابتهان وحمد الله خلق الكون المجيد يجهد الوجد المصفى بالزلال هادل وجد النصفة <تصفيق> بالزلام جد المصفى بالزلال ان راع الخير هو دائم سعي وان لا هو على ميثاق من رب هو على ميثاق من ربك وإني سعى إلى الحب الحلاك هو على میثاق من ربك وإني سعى إلى الحب الحلو هو على